وسهمنا عيونها وقع على مشراعه الفرجان بالرش رسمت مصراعه وطلعت العائله بحزين من وهي تشكو من جراح الحبيب لا تلوموني <تصفيق> على حب الحسين لا تلوموني على حب الحسين لا تلوموني لا تلومون على حب الحسين على حب الحسين على حب الحسين تعانش في الجاسم يوم طفوا شمعتك والجفوا وفطحنا تدمر قوتها عمتها وقلبرمله يوم شافت جثته وبكينا بدموع وعلينا نديمون على حب على حب الحسين نديمون على حب على حب على حب الحسين ياسم يوم طفا شمعتين والشفوف الحمتي دم دمويتين يساعد الله قلب زيانا عمتين وقلب رملا يوم شافل جثتين وبكينا بدموع الوحلي قاتل أموري حلا قابل حسين قاتل نحن ننضم على حب الحسين ننضم على حب الحسين ننضم والعما